الموقع الرسمي ا لفضلة ل ش ي سيد خ محمد حاج ر ح م ه ا لكم ل ل ه يقدم هذه, لكم لكم هذه الحمد لله المناطق الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على ا م والسلام ي ن والصلاة ل ع رسول ا ل ل ل ه ا أ م ي أجمعين الكرام أحييكم ن المستمعون وعلى وأصحابه وعبر عبر آله الكرام مساحتكم برنامجكم إ ش ا ر ا ت ومن أ ع ظ م القضايا التي أ و ل ا ه ا ا ل إ س ل ا م اعتناء واهتماما ق ض ي ة العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة والروابط ا ل إ ن س ا ن ي ة حيث وضعها في إ ط ا ر ه ا الصحيح تنظيما و ت ق و ي ة و ت ر ق ي ة الاجتماعية الإسلام العلاقات ترتيبا منطقيا وموضوعيا يبدأ بالأقربين يرتب يبدأ في سلم ا ل ع ل ا ق ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة حتى يشمل جميع بني البشر ي ب د أ بالوالدين ويثني ب ا ل أ ر ح ا م التي يدخل فيها الاخوان و ا ل أ ع م ا م و ا ل أ خ و ا ل والخالات والعمات وهكذا يوسع ا ل د ا ئ ر ة إ ل ى كل المسلمين هم من غير أ ر ح ا م ك هم إ خ و ا ن ك في الله إ ن م ا المؤمنون إ خ و ه ثم يثني للتعامل مع جميع البشر حتى غير المسلم قسمه ا ل إ س ل ا م إ ل ى محارب و إ ل ى معاهد صاحب عهد معنا و إ ل ى ذمي و إ ل ى م س ت أ م ن أ و م س ت أ م ن على قولين صاحب أ م ا ن وهكذا يقسمهم ا ل إ س ل ا م لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أ ن تبروهم و ت ق ص ط و ا اليهم من هذه العلاقات ا ل ر ا ق ي ة ا ل ز ا ه ي ة ا ل ب ا ه ي ة والتي تفرد بها الاسلام إ س ل م أقول ل هذا صراحة بها صراحة ا تفرد إ بالاعتناء والاهتمام بها وقد لا تجدها إ ل ا في ديننا الذي نفخر ونعتز بقيمه و أ خ ل ا ق ه ومنهجه إنها الإسلام الجيران علاقة الجوار علاقة الجيران ما يعرف في الإسلام بحق في الجار الجار إ ذ ا ج ا و ر ك ل ن ت ت فضل ع ل ي ه إ ن م ا ه ذ ا ح ق ه الذي فرضه الله ع ل ي ك و لو قصرت ف ي ه أ د خ ل ك ا ل ن ا ر ح ق ه يعني الناس ينبغي ان ل ا س ي ن بغي أ ن يفهمو ا أ ن ع ل ا ق ة ا ل جيران م ع ب ع ض ه م ا ل ب ع ض ليست ع ل ا ق ة ت فضل و ع ل ا ق ة مكاري و ع ل ا ق ة بالمزاج هذا حق اسمه حق الجار الحق ده معناه مفروض لا يكون الحق حقا إ ل ا إ ذ ا كان مفروضا يعني حبه عليك زي الدين زي الزور المطالبه ب ح ج م ا ل د ك ل ي ا ده حقه حق الجار ت أ م ل و ا معي هذه ا ل ل و ح ة ا ل ف ر ي د ة التي رسمها ا ل ق ر آ ن للعلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة قال تعالى و ع ب د الله و لا تشركوا به شيئا أ ع ظ م ع ل ا ق ة ع ل ا ق ة ا ل عبد ب ر ب ه و هي أ س ا س كل ا ل ع ل ا قتل ا ذ ل ك الذي لا ي ع ر ف حق الله لا ي ع ر ف حق ا ل ب ش ر ولا حق و ا ل د ي ه أ ن ش ك ر لي و لوالديك إ ل ي ا ل م ص ي ر و ع ب د الله و لا تشركوا به شيئا و ب ا ل و ا ل د ي ن إ ح س ا ن ا و بذي ا ل ق ر ب ة ترتيب م ن ط ق ي و ا ل ي تامر و المساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى معناه جارك ومن أ ه ل ك وداء كثير في السودان خ ا ص ة في القرى التي هم أ ه ل جميعا مش أ ي م ن ط ق ة في السودان مثلا الخرطوم الحمراص أمش المدن أمش كلهم اللي بيقول على لكن أي بلد أخت الريف حتلق القرية القرية فمعناه أخت جارك دي دي ده أي بعض أهل مسلم وجارك ورحمك وبعد ناس بتلوموا والجار ذي القربى والجاري, والجاري الجنب الجنب معناها الاجنبي الجار الاجنبي عنك الجنب الجنب معناها, معناها الاجنبي البعيد منك الاجنبي سموا اجنبي لانه ما من البلد والما محرم بالنسبه للمراه يسمى اجنبي والزول كان ابتعد من ا ل ط ه ا ر ة يقال أ ص ا ب ت ه ج ن ا ب ة أ ج ن ب أ ج ن ه ا ل ج ن ا ب ة هي البعد عن ا ل ط ه ا ر ة والجار الجنب و الجار البعيد جار لكن ما عنده معاك صله رحم ب ر ض و جارك لو بقي كافر و جارك عنده عليك حق حق واحد حق ا ل ج ي ر ة والجار الجنبي و والصاحب بالجنب أ ي و ة وصاحبي ا ل بالجنب ي د م ن ه ده دا زول جاورك ل ف ت ر ة ق ص ي ر ة كيف ر ك ب ت ه ب س ماشين من هنا لكوستي ي ركب جنبك زول ده لحد ما ت ص ل عندو عليك حق ما ت ز ع ج ه كويس ما تكشر ليهو ت ص ر ص ل وشك تعاملو م ع ا م ل ة ط ي ب ة كويس ما ت ب ر ا ه بالكلام الكثير داري نوم خلي ه ي نوم م ا ت ع ا ك س ه كويس و ص ل ت في محل عند ا ل قروش تجيب لو انت تقدم ل ه د ه إ ح س ا ن الجوار الجوار العارض و ا ل ع ل ا ق ة ا ل ع ا ب ر ة ا ل إ س ل ا م يقيمها ليعيش الناس في أ م ن و ط م أ ن ي ن ة أ ر ن ي دينا ي أ ت ي بتفاصيل د ق ي ق ة وبقيم ر ف ي ع ة كديننا هذا د ه ا س م ه وصاحب ا ل الجب اها كابيغت م ر ة كيف ق ا ع د ج ن ب ك لقيت الناس ما بيقطعوا ساكت ج ت ق ا ل و البلد دي الناس ما بيقدروش ا حاجات دي بس تسكت تمشي تلقاه تلقى ا طالب ة فعال ج ا م ع ة تلقاه ا م ر ة م ر ة تقطع تلقاه راجل ج ن ب ه ا اها كيف تصرف كيف اول ح ا ج ة اذا فيه في راجل تاني ق ا ع د يكوس يمو ج م ر ة تجيب الراجل داك وتخلي مراجل جنبها م ر ة ج ل داود راحتها ونتش انتاود راحتك يا اخي إ ذ ا بقي ما في تمسك خش مقدا وتحفظ بصرك وتغضو ولا تؤذيها ب أ ي شيء ولا ت ض ا ي ق ب أ ي شيء من أ ن و ا ع المضايقات مره ة كبت ب ص زي ده ولا د بيت د عادي في البص ده و ج د ا م ي تعرفوا انتي من وين أ ن ا من كدا اتعرف والله ت و ن ى سوينسا لمن ا وصلوا شالوا التلفونات ي ع ن ي أي واحد شال ت ل ف و ن الثاني يعني لو كان البزطه استمر ش و ي ة يعني أ ن ا استغرق ب الله حمد الله إ ن ه البزطه وصل فهذا لا يليق لا يليق ب ا ل أ خ ل ا ق ولا يليق بالرجوله ياخي يا أ عثمان ا بن أ ب ي ط ل ح ة عثمان ده مشرك هاجر ب أ م س ل م ة هند ا ن ت أ ب ي أ م ي ة المخزوميه ة ز تتصلب الى م ك ا ن ز وكانت ابي سلمه هي بيها من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة والصلاه ورجع قالت والله شوف ا ل أ خ ل ا ق دي بالله قالت كان أ و ل ح ا ج ة يبرد لنا ي ا ل ة ويمشي بعيد بعيد لنا ع ش ا ل م وربما ش ي ء من ثياب ينكشف ويظهر ش ي ء من أ ر ج ل ا م ا د ر ي ع ي ن قالت بعد ما أ ر ك ب يجي يجو من ن ق ة ويسوغا ل ك ل ع ء ويمشي ويمشي ويمشي ويمشي قالت لما ن ج ي ننزل للمحل أ ك ل ي ن ي ل ن ا ق ة مشرك مشرك لكن ع ن د ه قيم مشرك لكن ع ن د ه أ خ ل ا ق ا ل م ش ك ل ة في مشركين الزمن وكفار الزمن د ل حتى القيم ما قعدين ا يهتموا بها ي يعني شديد يرزلى تشجر ح ويبعد بعيد عشان تنزل علي راحته ويقبل منا كده بعد ما تنزل يقوم يشيل الناقه يمشي و ا ل ب ر ك ة و ي ب ع د في ش ج ر ة ب ع ي د ة يمشي ي ر ق و د و ه ي ت ر ك د في محل لحد ما وصله كانت ت ش ك ر ه قالت والله ما ر أ ي ت أ ص و ن عرضا منه زول عرضي زي ما بقولوا اهلنا السوداني ز ل عرضي كويس ياخي يا أ ع ن ت ر ى بيقول في ا ل ج ا ه ل ي ة و أ غ ض ط ر ف ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي م أ و ا ه ا ش و ف ا ل ن ا س دي بيقدروا ا ل م س أ ل ة دي كيف ولجار ا الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم هذه ل و ح ة ر ا ق ي ة و ز ا ه ي ة و ج م ي ل ة رسمها ا ل ق ر آ ن للعلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة وهي ب د ي ع ة في حصرها وفي مفرداتها وفي معانيها وفي لغتها إنه العالمين كلام رب جل جلاله في علاه طيب كلكم يحفظوا قولنا ا ل بسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أ ن ه سيورثه وهذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم عد علماء ا ل إ س ل ا م إ ض ر ا ر الجار من الكبائر و ا ل آ ن الجيران ب ش ا ك ل و في شنو خط ا ل و س ا خ ة رموا ل و س ا خ ة خط لنا ا ل و س ا خ ة عمو لنا أ ش ي ا ء م ث ا ن ي ه او الشفع الشكل يقوم ا ل أ م ه ا ت الشكل ب ع د ذ ل ك تحصل ا ل ق ط ي ع بين الجيران يا ا ل سلام من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فلا ي ؤ ذ جاره لا يمنع جار جاره أ ن يغرز خشبه في جداره يعني لو ذلك ي ر ك ب له ح ا ج ة في الحيطه بينكم ا ت داري خ ولكن ا خشبا ما هذا هو المسلم ا الذي يجعل ا هذا المسلم ا يجعل هذا المسلم ف يجعل هذا المسلم يجعل هذا ا ل م ن ا س ب ة م يجعل ح ا ة ه و ا المسلم ي ج ا ل ر ج ا ل ا ل ر ج ا ل جارين وما ف ا ض ي لكن النسوان ما شاء الله والله ب يشوفوا في السودان ما شاء الله نجي ض ا ت و ب ي خ ش و ا على بعض ويعملوا ب صرفه مع بعض ويطلعوا ب مع بعض ويعملوا اجتماع مع بعض واحد ة عصا الله م ص ي ب ة كلها ي ج ي ب ا يعني غداهن و ي ج ن ا في البيت يتغدم معاها وهكذا ا ل و ل د ة ا ل ز و ج ة يساعدوها ب ا ل ع د ة بالكبابي بكذا اي واحد ة ي ج ي ب ح ا ج ة يعني هذا شيء عجيب طبعا من هو الجهر سؤال بالمناسبه ة الجار م ن قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها يا رسول الله إ ن لي جاراني ف إ ل ى أ ي هما أ ه د ي قال إ ل ى أ ق ر ب ه م ا من كبابا أ ق ر ب باب ليك د ه أ ق ر ب جار ليك و ب ا ل م ن ا س ب ة أ ن ا بقول ل ل ن ا س في ا ل جيران ح ا ج ة ع ج ي ب ة بقولون ل يا اخوانا جارك د ه قبل لحمك لي ه ل أ ن لو ح ص ل ت ك مصيبه س ا ع ة ث ل ا ث ة صباحا وكورته ك أ ه ل ك ق و ل أ ن ت ق ا ع د في الخرطوم وهلك في مروي وساكن في ا ل ح ج و س مثلا جيرانا كلهم ا ل ض ن غلاوي الشايجي من أ ه ل الفور من البجا من أ ي ك ب ي ل ة كويس حولينك وانت من مروي وحصلت لك وفمثلا حتعمل شنوه ستنتظر اهلك ايجو ت ا ن ي يوم يدفنو م ع ك حتى أ خ ي ر ا ل ج ن ا ز ة س ي د ف ن و م ع ك ناس ا ل ح ل ة ناس الحي منو يعني يعني جيرانك داري ودك و الحوادث ب و د ك م عشان كذا الجيران ديل هم أ س ر ع في ا ل إ ج ا ب ة عند الملمات ولا سيما في أ و ق ا ت السحر كان ع ل د ي رضي الله عنه يقول جارك من يصلي معك ص ل ا ة ا ل ف ج ر في المسجد إ ذ ا في جامع في ا ل ح ل ة الناس اللي بيصلوا د ي ن معنا قريبين من الجامع كله يعني المح المسجد هو المحور الذي يلتفون حوله وكانت ع ا ئ ش ة تقول رضي الله عنها والحديث والاثر عند البخاري في ا ل أ د ب المفرد تقول جارك أ ر ب ع و ن جار من كل جانب شمالك أ ر ب ع ي ن جنوبك أ ر ب ع ي ن وشردك أ ر ب ع ي ن وغربك أ ر ب ع ي ن يا ا ل سلام م طيب دعنا ت ك ل عن مظاهر ا ل ق ط ي ع ة بين الجيران وليه تحصل و ح ش ة ويحصل نفور وعدم تقبل بين الجيران يعني قد يسكن شخصي في الحي الناس ما يعرفه دي مشكلة هذه إذا مظاهر ل ل ق ط ي ع ة ينبغي ان نتلافاها وان نجتنبها المظاهر الإيجابية جداً أنزول جدا التواصل والتزاور موجود التفقد احتفاء أ ه ل المسجد بالجار الجديد من ا ل م ظ ا الجيدة ا ه ر ل ض و ا غ ة ا ل ض و ا غ ة من المظاهر الجيده ة اللي و تتضيق لحديث ا ل ر س و ل ع ل ي ه الصلاة والسلام قال يا نساء المسلمات لا تحقرن ج ا ر ة لجارتها ولو فرس نشات لا تحقرن جارة لجارتها جارة تحقرن يعني في العطاء ولكن د ا قراسة ي ر ت لدينا ب ت ر فساد ر و ا أو تقول قراسين طرقتين تقول له كثير ض و و ا يا السلام ق ي ب ا لان م ن س ب ة والله هذا م الرقي اختم بحقوقي واداب الجار بسرعه ة الروس ا ل ل م استعاذ من جار السوء قال إ ن ر أ ى خيرا ً دفنه و إ ن ر أ ى شرا ً أ ذ ا ع ه اعوذ بالله شفتوا كيف وكم من جار تلقى في بعض ا ل أ ح ي ا ء جيران ع م ا ر ة وسافرين جنبهم بيت أنا جالوس هذا ما يمنع انكم في بنات ي م ع ر و ف ي ك ن في بنات الود لا لك م يمكن خ ع ل ي ن ان حيوسقوا ل ا ل ب ي ت و ن هناك د و م ه ما ظ ي ف الكلام أ ص لا لا يليق ولا يكون ولا ينبغي أ ن يكون في مجتمعات المسلمين بعض ا ل أ ح ي ا ء عندنا في الخرطوم ب تكون أ ح ي ا ء م غ ل ق ة ا ل ن ا س ك ن ن ا في ا ل ش ج ق وكذا لا ب م و ن ا ل أ ح يكون س م و ه ا ا ل أ ح ي ا ء الشعبيه ة أكد و ل ك ب ي ر و العلاقات فيها و ا س ع ة النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا استعانك أ ع ن ت ه الحمد لله و أ د ب ك معه ا ي ر ت في ع ا ن ه عينه إ ذ ا استقرضك أ ق ر ض ت ه إ ذ ا أ ص ا ب ه خير ه ن أ ت ه إ ن أ ص ا ب ت ه م ص ي ب ة عزيته إ ذ ا مات اتبعت جنازته لا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح ولا تؤذيه بقتار قدرك بريحه القدر عند الشيء ما تؤذي بها و إ ذ ا اشتريت ف ا ك ه ة فادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك يغيظ ب هذا ا ولده ه الحديث بطوله موجود في كتاب ا ل أ د ب المفرد ا ل ب خ ا ر ي أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية حق الجار على أمل أن ألقاكم بذلك أستودعكم عليكم وبركاته وصلت ودايعه والسلام عليكم ورحمة نهاية الذي إلى الجار على حلقة الله لا الله قد حق قادمة تضيع في